من الروضة الفيحاء أنظرها زهراً وأجملها آثاً وراه حاماً وانظم من الشعر آية الشعر محكمة تقال قائلها قالوا قائلا في الشعر حسنا الله الله لرسول وانضرها زبرا وأجملها آثا وريحانا وانضر من الشعر آية الشعر مكمة فخار قائلها في المدح حتى in heaven and earth. الله معزرة فلست أبغي نظير المسيح إحسانا بیر امم حُطَّت على صفحات الدهر عُرْمَانًا فبيضَ مسود من وجه الزمان وكم كان الزمان ضلالات وبغتانا وبينما العالم الموجوه مضطرب يسير في طرقات التيه حيرانا، وبينما العالم الموبوء متورط، يسير في طرقات التيه حيرانا، ولتتفلي. مسوا من وجه الزمان رب ان مسوا من وجه الزمان وبيلما العالم الموضوع زكت جبالا وصحراءا ووديانا بل خليه في بقعة من بقاع الأرض في بقعة. وصحراء ووديانا. بنا الخليل عليها البيت. بنا الخليل عليها البيت. البيت هاتفة فيه. you <laughs> على النزل اهه آه بلال خليل آه عليه السلام الله رزقنا بلال خليل علينا الطيب اللهم ذي بيتك تشريفا وتكريما واحتماما والله هاده نغره بلال خليل عليه اه بأنواره كل المرض وزادهم هاتف الكفران تضيانا والناس إن تدعوهم للخير ينصرفوا ويستجيبون عند السر في صحبك اقرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> No, <laughs> you oh are كل الحق أقوى إن لها في رفعة القوم أو في خفضها